وكوننا عم نحكي عن الانتظار وكان برنامجنا لليوم فقرتنا كانت عن الانتظار كلها لكل يلي ناطرين يسرى خبيرة الأبراج سأخبركم أن يسرى صارت معنا بالستوديو ناطرين اتصالاتكم على 213-215 صير اليوم القصير بذكرك ألف مرة تراهق مع التصغير ميت عيشق هالمرة من يوم the room? My room, I'm معلوم a little bit of a of يسعد مساكي يسرم <تصفيق> <تصفيق> نبلش بالأبراج طالما مشا ما نتأخر على <تتخل> المستمعين <تصفيق> الحمل سيكون لحظ حليفه هذا الشهر بس أنا بنصحه أنه ما يغامر زياده ويحكم عقله بكل صفقة بيعقده وبيتعرف على ناس جدد وبتنتظره ترقيه بالعمل وتحسين بالوضع المادي عاطفيا في ارتباط يكتمل بزواج عند الثور يحمل هذا الشهر أخبار سارة ونجاحات غير متوقعة وفي عنده مكاسب مادي بيحصل عليها وبيوقع على أوراق بتخذ سفر أو يعني رح يكون الكثير من الناس اللي حواليه عند حسن ظنه بس أنا بنصحه إنه يتبع نظام غذائي وما يهاجم الحبيب هالأيام هاي الجوزاء السعي مطلوب منك وبتبذل جهود كتير كبيرة لتحقيق أحلامك بس أنا لك إنه البعد عن أشخاص اللي بيحبطوك بلاهم وخير لك رح تعقد شراكي مع برج السرطان وتعطيك قوة حظ واندفاع نحو الأمام وما تورط نفسك باكثر من علاقة بالوضع العاطفي السرطان ابشر باليوم وبالخير وبالخير قادم على جميع الأصعيدي والنجاح بده يكون حليفك بقلك انتبه لصحتك وخذ قصة من الراحة يعني ببلش حسوم أمورك وفي أرباح مالية بتجيك من مشروع بتشتغل فيه أو حتى لو كان صغير بس فيه مرابح مادي كويسي عاطفيا حاول خلق أجواء جيدة مع الحبيب في عنا موليد برج الأسد أمور كتير رح يتقنى فيها ورح تحسن ظروفه ورح ياخد قرارات ورح يبذل مجهود كتير كبير رح يكون من الناجحين أنا له ابتعد عن العصبي والتوتر وما في داعي للعند بتسمع خبر حلو من المقربين وتحقق مكاسب مادي حلوه والحزوز بيعطيك القدر هيك لألك عاطفيا ابحث عن من يفهمك <تصفيق> أهلا رح نرحب بصاحب أول اتصال معنا اليوم الو يعطيك أهلا وسهلا. بكم. تمام. معاك. تفضل. يهلا وسهلا. يهلا فيك. أمل وسهلا أمل أسأل عن أولادي وجوجه. في مجال تفضلي أعطينا تاني بس. واحد يعني. أيوة. طيب جورج معنا تا. أي تكرم عيوني. سبعة وعشرين طماش شو الاسم؟ عبد اللطيف من وين عم تحكينا استعمال؟ سهلة وسهلة. وسهلا عن الصحة والعمل. أي تكرم عيوني؟ أنا عن العمل كمان والمستقبل إذا في مجال. تكرم يا ستعمال. سلم كمان معنا اتصال ألو. ألو؟ أيوة. مرحبا. اهلا وسهلا من معنا? آآ رهف. بس لو سمحت فكني اعرف عن حظي انا وعلي. آآ رهف بنت شو الوالدي? بنت مواهب. مواهب. مولديك? عشرين وعشرين سبعة. هم? ستا وتسعين. وعلي? مع خطيب والدو خمسة عشر سبعة. علي آآ الوالدي? آآ كالتوم. كالتوم. حكي معنا قبل هالمرة انت يا رهف. هي بس ما كفيت المواليد ما حكيته لكتير عنه هي صح ما كفيت المواليد خمسة عشر سبعة اه ستوثماني تكرم عيونك توافق بس لشوف اذا في بيع ارض أو لا او شو التوافق اي تكرم عيونك لكن اخي عماد نعم بس بدي شوف اخي عماد بيكفي هيك لانه لانه الوقت كتير مأخر ان شاء الله الاسبوع الجاي معاش شكرا يا هلا أهلا. العذراء عم بتطالوا تغيرات بجميع اعماله وعم يعقد صفقات تجاريه وعم يحالفه الحظ وعم تتوسع اعماله وعم ينفتح على جديد وفي سفر قدامه وانا بقول له خص من الراحه ومارس الرياضه والحبيب بحاجه لبعض النصائح ما تخلى عنه بهالفتره والميزان يا ميزان اليوم الميزان هيك لا بشغله بس مريض دبلان بقول له لا داعي للمغامره والمجازفه باموال باموالك حظوظك متوسطه هادو الاسبوع جدارتك رح تثبتها بمشروع الشهر القادم ورح يعرض عليك مشروع ورح تنجح فيه عندك سماع اخبار كتير كويسي وبتتنقل من مكان الى اخر بحرية مطلقة بقل لك احزر الحساد وقدي امورك بالكتمان بتدخل نقاشات حادي مع الحبيب وبتخلي يعرف لالله لأ حق مهي <تصفيق> عنا العقرب بعد فترة من سوء الحظ بتقابل الخير هذا الشهر راح تدخل في حياتك بالفرح وراح تحصد تحصد التألق والنجاح وفي عندك اجتماعات راح تحضرها أنا لك خذ الحيطه والحذر من بعض الأصدقاء وما ترهق نفسك بالتفكير السلبي وصارح الحبيب بيللي عم بيجول بخاطره سدني اعيش لي مثل الورود الدللني بالكون غيرك ما لي احبك انا على <تصفيق> اتصال ألو يا أهلا وسهلا والله الحمد لله. انا حكيت معك الاسبوع الماضي مدينه احكي معك بس أنا مهد مدينة. مها مها. مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينة. مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه والشخص? مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه تكتب إذا تزيد نصيب أوسين ما مدام؟ تكلم معيونك هو يعني بس قلبه طيب منين عم تحاكينا يا مها؟ إيه تكلم عيوني مدام ممكن تطلع أخوي ولا حاجة؟ خلينا الأسبوع الجاي ماله؟ طيب ما شاء الله كمان معنا اتصال الو يعطيك العافية. اهلين حفيفة يا اهلا وسهلا دخيل عينك ممكن نتزاوبيني اذا بكفيفة عم تسمعك مدام يسرت ايه وسهلا العافية انت اهلا وسهلا دخيل حياتي. عينك <تصفيق> بدي رين بنت أيوة. المواليد عشرة تسعة أربعة. أربعة اذا عن المستقبل يعني اذا اي حكينا والله ملادي اي ذكرى مع عينك خلي لي اياك يا سهله فيك وانا <سقطت> اتصال تاني ثاني ألو. الو الو مرحبا اهلا كيفك يا هلا نحكي مطعمك شو يا اهلا وسهلا ايش مطعم الحمد لله كيفكم انتم الحمد لله تمام تفضل مدام أنا حاجاتك اكثر من مرة بس اخ ما حبيت تحيا إنه رقم خمسة والمدة قبل كان سبعة حبي أتفضل من رقم إذا سمحتم أية كرما عيوني قاطين الموجة أسم و... وحبي كمان أسأل صراحة هدول دراسية مرتاحة يعني وكمان بالعائلة لو سمح أعرف موضعي و... أهلا أنا... الاسم هي, هي بنت حلا هدى هي هيا هي هي يا بنت حلع. بنت حلا تسعتاشر. تسعتاشر؟ صح. ستاعش. أيوه. أوله هيك بيكون لما الرقم غلط. والمواليد أربعة تسعمية وتسعة. سبعة سبعين. سمي أخذة سمتانية أرقامك؟ سمتانية. سمتانية. اللي عطيني سراج ابن سهيلة. سراج. سراج. يوم شهر. تسعة تسعة تسعة <تصفيق> عمية و خمسة و اتماعني هيا شون ترسي انتي هيا انا بكالوري عيمة انا قلتلي قبل هالمره عندك نجاح صح؟ ايه مظبوط ايه تكرم عيونك بس يمكن تكون مالي سامعة مثلا الموليد على المظبوط لهيك بيتغير الرقم لانواحيان انا لهيك حزايت اتأكدوا لهمك و عن شراز حاب اتقر عن الوضاع المالي و عن الارتباط ايه تكرم عيونك ايه تكرم و شكرا ايه كمان معنا اتصال ألو مساء الخير ألو مرحبا أهلاً أه كيفك يا أهلا وسهلا أه فيني بسأل عن اسمي وولادتي من شهر تفضلي هلأ أنا اسمي روعة بنبدرياء أيوة هم ولادتي بتكون بنفس الشهر الجاي فيني أسأل عن الاسم وعن الأرقام وعن كل شيء يعني نمرة مولود ذكر أو ذكر مم. أيوة اعطيني مولوديك أول شيء يا روعة يوم شهر يوم, يوم شهر 19 5 الولادي رح تكون ب 15 3 15 4 حدا قال لك انه معك ولاد صبي أيوة. شو الاسم اللي انت هيك حبيت تسميه أنا حابه سميه انه زيد أو جاد الجاد ممتاز جدا جدا معنا وعندي جواد يعني بيكونوا مع بعض كويسين هل... عندك جواد ايوه جاد وجواد شو أحسن من هيك اي تمام بتصيروا بيت الكرم يا روعه يعني وا... وحي... <تصفيق> بعرف هالسنة كيف بتكون علينا تكرم عيونك يلا خليكي على السمع من وين عم تحاكينا؟ لا بدي اياك تكرم عيونك اهلا روع يا هلا لا للأسف يسرى ما شاء الله كم هائل من الاتصالات يعني مستمرين بتلقي الاتصالات على 213 215 وستكى عندك يعني أنت هيك أمنت أنه سمعت برجيك وبس أجت الدور على غرارك بدي بدي حاجة حاجة اليوم <تصفيق> أنا بقول للقوس أنه لا تحكم على الآخرين من خلال أقوالهم بل أفعالهم كن مستعد لبعض التغيرات في حياتك المهنية والشخصية رح تحصل على شراكي ورح تحقق مكاسب أو تسمع هيك شوية أخبار على مجال عملك وبتقلق شوي بس ما تخاف لأنه هتضل بمحلك رح ينتقدك الآخرين بس كون أنت أوعى منهم عندك خوض مغامرة جديدة بتتعرف على أشخاص جدد وبتكون ناجح بحياتك المهنية ما تتجاهل الحبيب وحاول أنك تتقرب منه الجدي عم تتردد بأخذ القرارات بسرعة وهذا التردد مو مطلوب منك خليك على استعداد لسماع أخبار بتخص عملك بتحصل على منصب أو ترغيب العمل بتحقق أحلامك وبتنفتح الأبواب أمامك هذا الشهر بس لازم تلبي الدعوات وحاجي شك بالحبيب عوفته سما، الدلو المطلوب منك عدم التسرع يا دلو والمغامرة بالأموال والأقوال تصرف بحكمة حتى تحصل على المال ما اللي بتزرعه رح تحصده رح تسمع أخبار كويسة بخصوص العائلة وفي خبر طال انتظاره وراح يفرح قلبك فيه وبتتفهم مع الحبيب الأخير الحوت شهر بيبشرك الفلك بالخير وبالحظ بدي يكون لحليفك بيساندك في بعض أحلامك الحظ وبتعمل على على جميع الجهات وبتسعى لتزديد ديون بتتخلص من هموم الماضي ويبشرك الفلك بالخير إذا تصرفت بحكمي وبتعد عن الحساد وانسجام مع الحبيب أنا بقعب من دون شمس ومي بس ما بقعب بالاكير ما بفرفح قلبي الحي إلا ما اسمك هواكير أنا من دون شمس ومي ما بيقعد فلاكي وما بيفرتح قلبي الحي إلا نسمك هواكي أنا وحياتك وحياتك بقعد من ضم شمس ومعين بس ما بيقعد فلاكي بقعد من ضم شمس ومعين ما معنا في معنى اتصال ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا بعد إذنك فيني حكي معنا مدام يسرا تفضل يا أتفضل عم تسماية بعد إذنك مدام أنا حكيتك هديك المصنع رديت عليك اي تفضل يعطيني الاسم ايلين بنت مواهب ايوا اتنين وعشرين ثلاثة م. الف وتسعمية على شو سألتيني يا ايلين انا بتذكر م. انه حكيت كل الاسماء بعد اذنك مع خطيبي. ايوا علي ابن وجيها بالالف وجيها أيوة. ألف وتسانية كمان تساوط معني إذا فيها سانية الزواج بس بعد إذنك إيلين حسبت لها لإيلين وقتا حسبت لها بلى أي يبدو إيلين أنت كان ما كنتي على السمع لأنه راحت الليل لأن إحنا عم نتذكرين كمان تماماً لإسم بس بعد إذنك بس آخر شيء بس بدي أعرف عن خيبي دير الزور الله يخلي أي الله تفضلي عمار مم. ابن مواهب عمار ابن مواهب 17 سبعة مه ألف وتسعمائة وتسعين عسكري؟ أيوة عسكري بدير الدرس طالب سنتين ونص ما شفته بس الله, الله يستر إلين يا. في حال نقطع ال عندكم أو عند أي حدا من اللي عم يسمعونا فيكم تابعوا يسرى وتسمعوا الحلقة كاملة على صفحة إزاعت أمواج إف إم ترتوز هي صفحة علية فيك تفوتين بتخلي على الرابط تسمعي الحلقة كاملة ما شكرنا إلي أهلا وسهلا فيك قالون اذا كنت بحبك راسي بالعالي عليت تاني قر اني ما بحبك ما قدرت علي هون يسرا بالحساب انا عندي صفحه فلك بس حبي اقول للاصدقاء وخاصه بالساحل انه على النت او على الفيس مطرح ما عم يراسلوني واكتب ابراز اسم صفحه علم الفلك عم يدخل شخص وعم يرد عليهم باسم احمد باشا او علم الفلك كمان جديد او في أشخاص وهميه عم ترد عليهم وعم تكتب انه فلاني مثلا عليك سحر وأنا بطلب مني كذا وكذا من المال وعلى الاغلب انه هذا من مصر أنا بحذرهم من أنه يعني أي اسم بيدخل على رجل. صفحتي بيكون ما ألي علاقة في نهائياً وخاصة أنه عم يدخل بمجالات الشعوذي وعم يطلب مال لهيك أنا بيتمنى منه أن يعني ما يتعطوا بهيك أمور وأكيد أن الله على كل شيء قدير واللي الله مقدر علينا نحكي نحن على الأبراج عم نحكي عن الطاقة السلبي صح في موجود سحر وموجود سحر القرآن موجود تعلم السحرة ولا تعملوا به ولكن مو كل الأمور أو مو كل الناس بتعرف تشتغل بهيك أمور يعني أي حدا بدنا نفوت معه بهيك كلام احتمال يدهورنا أو يشتغلنا أو يدزنا بالمال نصب عم تكون يوسرا كتير أحتيان. واللي بيعرفك بالفعل وبيعرف نظافة اسمك ولهيك نحن مختارينك أنه هالقصص هادي ما عندك ياها بنتمنى تبلشي مع الاسماء في عالنا أمل بنت سعدة سبعة إدعاش الستة وستين أتس... هيك. إيه مع ابن كردي 29 12 50 طلع رقمك يا امل بنت سعده 9 شوي يعني 9 يعني تحسن بالاوضاع تحسن بالعاطفي وتحسن بالمال وبالصحة انت كنت من فتره 7 سنين تعبانه كثير وعم تحاولي شوي شوي تسدي الدين وتخلصي من اوجعك تتخلصي من امورك لهيك انا بقول لك انه معلش هدي شوي امورك ممتازه ورح تدخلي بمشروع انت او زوجك مع شراكه بتخصكم ورح يكون من المشروع الناجح عبداللطيف قلبه كتير طيب مع انه عصبي ونيرانة صحته بخير والمشروع اللي رح تدخله فيه مع شراكي مع حدا من العائلة انا بتمنى يكون كل شيء موصق بالورق مشان ما يصير خلافات وخاصة اذا الشخص او الشراكي بتكون بالعائلة رهف بنت مواهب توافق هي 20-76 مع علي ابن كلسوم 15-7 توافق كثير منيح وانا قلت لها العين المفتوحة من النوع اللي بيتحمل كتير وعلي كتير كويس رهف عصبي شوي ومشان بيعت العقار في بيع عقار, عقار بس مو هلا قبل بشهرين ما بيصير بيعت عقار يا رهف نهائيا مها بنت مدينة 15-10-78 طلع رقمك يا رهف يا عفوا يا مها 7 توافق مع محمد ابن سلمة 8-5-75 يعني إذا ما بزواج أو بخطبي رح شوي تتغير أمورنا راح تدخل عصبي على حياتك وحياته لأنه أنت عصبي وهو عصبي يعني إذا بتطولي بالك أول 8, سن... 8 شهور لحتى تفهمي مخه محمد كتير إنسان طيب و... وماله حلال لأنه ما بيحب يعني يدخل أي مال حرام لجيبته كويسه والتوافق 75% وإن شاء الله يا رب يكون من نصيبك في ريم بنت آمال عشرة تسعة الأربعة وتسعين طلعه رقمك يا ريم خمسي. أنت تعباني من فترة لأنه اسم ريم كتير تعبان أنا بتمنى إذا بدأ تتزوج أو ضد للعاطفي أو لكذا تقوى حصوصها بالعاطفي لازم تنادوا تنادولها ريم باسم تاني ورح تكون أمورها أفضل. إذا عم تدرس خليها تكمل وإذا بدخل بأي مشروع أنا بإلا تخلي وأوي قلبك لأنه في حصد لمال أو مرابح مالية بالطولية قريبا جدا. يا هيا ع 16 عشرة تسعة وتسعين في عندك نجاح كتير حلو هلا ما بيهمنا الرقم قد ما بيهمنا أنه لازم تشد حالك وتدرسي لأنه عندك دراسي وعندك تكملي يعني أخدي البكالوريا من هون والسفر المؤمن من هون أنت تعباني حتى من صوتك من زبزبات صوتك عم يوصلني حدث أنك أنت تعباني كتير وعم تدرسي وما عم بتلحق لهيك بقليك أنا هدي شوي وأموريك رح تصير أحسن فراس ابن سهيله تسعة تسعة الخمسة وثمانين 1985 شو حصل من هيك يا فراس عندك حرف سين اثنين وعندك تسعة تلاتي معناته المال قريب جدا جدا وانت من النوع اللي رب العالمين ما بيخليك تحتاج حدا ومرزوق الحمد لله وما بتنام او ما بتكمل اليوم اذا ما معي غير اليوم الثاني تحصل على المال انت محبوب كتير من النساء ولكن عالفاضي انا لك دوري على بنت الحلال اللي تستاهلك وتستاهل قلبك وطيبك لأنك فعلًا كتير آآ آآ ابن حلال نقلني اسمه سراج يمكن على سراج سراج سراج ابن سهيلة هيك دور على بنت الحلال اللي تستاهلك أحسن ما يصير عندك استنزاف عاطفي يعني تحبهن تحبهن تحبهن وعم بيصير عندك تاقه سلبي بتدخل بمشروع هذا الحكي راح يكون بأيار وما بعد وراح تتحسن أمورك وراح تكون هيك من أصحاب الأموال شوي شوي أنا شايفتك بعد سنتين رح تنتفيد انتفاضة كتير حلوة ورح تكون أمورك مستقرة أكتر. في عنا روعة بنت تسعتاعش خمسة تمانة روعة طلع رقمك 10 معك مولود صبي الحمد لله بنتمنى منك تسميه جاد اسم جاد مع روعة بيطلع رائع جدا جدا وبيطلع الولد ذكي وعنده حدس كتير كبير أو مثلا بيطلع أكبر من تفكيره وذكائه وأكبر من عمره راح تمري شوي الضغوط صحي طبعا من الولادي بس مو هداك الهم اللي تحملي انتي او حاملتي انتي وان شاء الله بقليك الحمد لله على السلامي من قبل ما تولدي لانه راح تمري على خير وراح يكون الولد اذا بتسميه جاد ابن روعة ايت ترزق على البيت ان شاء الله بإذن الله في عنا ايلين بنت مواهب 2289 مع علي ابن وجيها 1589 كمان ايلين بديك تهدي شوي وحاولي إذا ز... مخطوبي هلأ حاولي أجل زواجك لبعد الشهر الرابع يعني بالخامس ومن بعد بتكون أمورك أحسن علي كتير كويس وطبعه نفس طبعيك شوي أنت هيك عصبية عم بدي إخلاقك بس في توافق 65% وهي نسبي ما سهلي يعني أول شيء الواحد بدي يتحمل لحتى تفهم تفكيره يفهم تفكيرك بس بيحبك كتير هوي Manu, who man. نزهه لعفوان دي اسم من هون اسمه عمار ابن مواهب 17 7 90 رقمه 6 كان عمار بضغوط كان تعبان هو عسكري عم تقلي اخته انه كان تعبان وكان بضغوط بس الحمد لله اموره كثير ممتازه ما تحمل هم والله يحميه ويحمي الجيش العربي السوري كله يا رب عمار العين المفتوحة عنده هيك عنده طاقة روحانيه كتير كبيرة مؤمن كتير يعني حتى له كذا هيك ما بيترك ما بظن يترك لأنه بيحب كتير واجبه اتجاه البلد بيحب رفقاته اللي معه كمان في عنا روبا بنت نزها 8 4 توافق مع علي ابن فاطمي الـ 26、1،95 يعني نفس السني والداني وحتى أرقام كون طلعت معي 5 و 5 هو يا روبا حالي كتير كويس صحيح <تصفيق> صحيح عصبي نيراني بس قلبه كتير طيب توافق بيكون 60% لبين ما تفهمي طبعه بتيكون عصب يعني حتى هيك تتقرب منه كتير حتى لو تزوجتي وعلي كان ما معه علي بعد سنتين من زواجه راح يصير معه إن الله يرزق من يشاء والرزق بيجي من عند رب العالمين يعني عاي يكونوا عندهم بيوت وعقارات وبلمح البصر ما عم بيصير عندهم شيء واللي ما عم بيكون معه شيء عم بيصير معه شيء فهذا الرزق من رب العالمين يا ربا بس تستحي عشايبك يا عيبو يا عيبو او خش تقلل هاي يا عيبو يا عيبو بس ليه بين عدو اللي من كلش بدهو سهام 16-10-91 طلع رقمك يا إناس 6 أنت كنتي بتعب ومنتظر شغل أو منتظر رد من حدا التوقيع الأوراق رح تجي قريبا جدا شيء بخص عمل في عندك شغل جديد وفي عندك تحسن بالرزق وبالصحة انتبهي على منطقة الكولون وحاولي تعملي حمي يا إناس لأنه في عندك وجع بالبطن عندك حرفين سين يعني بالشهر السادس وما بعد لي بتتمني رح يصير في عنا بشرة بنت 28-12-89 طلع رقمك يا بشرة 9 بشرة من يعني انت من الناس المعطاقة كثير كثير وانت من الناس اللي بتحب خدمة الاخرين لو على حساب عملن او صحتن أنا بقول لك هد شوي في عندك ارتباط إذا ماني مزوجي أو في شيء بخص وضع عائلي رح يكون كتير حلو أنتي بتمتلك قدرة على الإقناع بأي شيء بدك يا يعني بتحاولي تقنعي أبوك أميك خطيبك أي حدا بفضل هيك ذكاء أعطيك يا رب العالمين تنتبهي لي كمان يا وشرا من وجع المفاصل خاصة بالرجل اليسار محبوب كتير من الآخرين بس ما عليك حظ منهم لهيك بتعتمدي انتي على شغلك انتي اللي بتجيب الحظ عنا دالين دالين بنت هام اطلع رقمي 3 يا دالين انتي من الناس اللي كتير كتير بتكوني هيك مبسوطة فجأة بتعصبه احيانا بتنقدي على حالك يعني بتمنى مني انه حتى لو أنت من ست سنين مالك مرتاحة يعني تحاولي تترضي هالأفكار اللي عم تجي السلبي على رأسك من النوع الغيور غيور كتير أنت يا دالين والشكاك كتير في عندك أمورك رح تتحسن بالمادي بشهر الخامس في عندك بالشهر الثامن أو التاسع خبر بخص وضع عاطفي رح يكون كتير كويس دالين هلأ شو بتشتغلي مبين شغلك معي بالحسابات في شيء بيحكي عن سفر وراح يكون هالسفر قريب جدا ان شاء الله باذن الله عم بيقولوا انه الحالة كتير ضرورية. مرحبا. مرحبا كيسة. اهلا وسهلا. الله خليك يا رب بس اللي يا يلا عبير عبير اه. يعني واحد اتنين تنو سباين. واحد اه. شو عبير? والله ولشي. من ولا الله يكرمك يا رب قناتك أنا. انا حبيبي يا محمد <تصفيق> حسن ابن تمرة 16-12-81 طلع رقمك 11 عندك حرف السين كتير رائعة يا حسن عندك تغير بمجال العمل أو في عمل يضاف لعملك وفي اسم لشهره يعني في تشتغل بموضوع بتشتهر فيه أو اسمك بينشهر فيه عندك رزق واقف أو أنت خسران خسارات مادية كتير كبيرة في تعويضات وفي تعب ببمنطقة الصدر فحاول يعني صدرك أنت فحاول تستشير دكتور يا حسن بدي أقولك عن حسد كتير وعندك تغص سلبي بالبيت يعني تبدلت الأمور معك كنت شيء وصرت شيء حسن بتمنى منك البيت ينشط في مي وملح ونحطه في زوايا الاربع ملاح وراح تصير امورك بعد شهر نيسان كتير افضل عندك تعب الاربعين يوم وما فيني اقول لك انه فيون تحسن نهائية خلود بنت فاطمة اتنين سبعة اتنين وثمانين طليع رقمك يا خلود اتماني شو يعني خلود تعباني انت عصابي نيراني انت من النوع اللي حتى لو كان الجو قدامك حلوب تخلقي النكاد بتعيشي دائما بحالي نفسي غير مستقرة انا بتمنى منك يا خلود تكوني اكتر وعي وتنتبهي للعائلة. وفي عندك أخبار سارة بس حتى لو أنت جبت مال وحتى لو كانت نفسيتك كويسة ومرتاحة والعائلة مبسوطة أنت ما عم تحاولي تريح حالك عندك ست سنين مرأتي فيهم بتعب رح تتبدل لأمور الأحسن بس لأنت تقن عناء نفسك أن تتخلص من هالشيء اللي بنفسك كريم بن خلود شيرين 9 2016 رقم وعشرة فنحن من الصفر بيظل معنا واحد كريم كتير كتير أموره بتحسن بيحب النظافة حتى لو أنه صغير بيحب النظافة بيحب مستقبلاً القيادي بيحب الترتيب رح تكون أموره أحسن رح يكون يعني متميز بين رفقاته بمجال العمل وبمجال الدراسي والله يخلي يا رب هلا خلص الوقت بس حرام المتصلة كانت مبيني عم تسأل عن عبير بلهفة شو فيك تقليل لك كلمتين يوسر الوقت فيني إلا عبير بنتهام رقمك تسعة ما تخافي من أي شيء عندك مفتوحه مع محرف السين أنت بتضيق كتير كتير كبير والله رح يفرج عليك قريبا انتبهي من الحساد و... وفي شيء معين يعني بتمنى تحاكيني الأسبوع الجاي بس في انفراجات كتير وفي حكي عن عقار او عن إرث مستمعينا شكرا اول شيء لك يسرى على لحقتي رغم دائما لو اتأخرتي بتعطي لكل واحد حق وشكرا اليك ألف عافية. الله عافيكم يا رب وهيك مستمعينا خلص مشوارنا معكم اليوم كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت نتمنى لكم انه كل شي نعطلينه يتحقق وانطرونا يوم الجمعة رح نكون بحلقة مميزة مع خبير السيدلاني الدكتور فادي عباس خبير التغذية بحلقة كتير مميزة <تصفيق> مستمعينا انتهى مشوارنا معكم كنت معكم انا غرام يونس زميلتي ندى حرفوش كان معنا من فريق العمل على الصوت لنا مصطفى بالرد الهاتف في ميساء سلمان بالهندس الاذاعيه ديما حسن وولاء سليمان وبالإخراج وسام صارم مستمعينا بنترككم هلا مع استديو أمواج اف ام